الحمد لله رب العالمين القسم الثاني في ربا المداينات ألا وهو ضع وتعجب ما معنى ضع وما معنى تعجب كلمة مصاريف إدارية كما ذكرنا الأسماء لا تغير من الحقائق شيء فيسمي ما شاء يسميها هدية يسميها فائدة يسميها مصاريخ الجرية يسمي أي شيء القرط لا يصح فيه إلا شرط أو شرطين وقت السداد وكيفية السداد أما أن يزيد عليه أي شيء بشرط مسبق سيدخل في طائلة في طائلة الرجال شاء أمام ضعوة عجل كنت لك أنا لي عند أيمن عشر ألالي هل سددهم إمتى أيمن؟ هل سددهم واحد رجال خلاص كده فأيمن جي مثلا في شعبان وقال لي هو حضرتك لك عندك كم؟ طولا لي عندك عشر وتلاف فبيقول لي طيب إمتى؟ بقول لي واحد رجال فبيقول لي طيب احنا النهاردة واحد شعبان يعني فاضل شهر تاخد دلوقتي ايه اه معذرة يعني خليها ايه استداد واحد شعبان ها وجينا مثلا واحد رجب فبيقول لي احنا دلوقتي واحد رجب اوه وفاضل شهر تاخد تسعة تلاف وتسكت عن من الف ولا تاخدهم عشرة في اول رجب في اول شعبان خلاص كده يعني يريد ان يضع الف جنيه مقابل أن يتعجل في المدة نفهم الكلام أو نعيد تاني نعيد تاني بقولك أنا ليه عند أي من جنيه وقت السداد إمتى واحد رمضان خلاص كده هيستددهم واحد رمضان فجينا واحد رجل فبيقول لي أنا أقول لي حضر قلت له خير قلنا معاه دلوقت 9 تلاف جنيه إيه رأيك برحتك تأخذ تسع دلوقتي. اللي هو عايز يعادل في ايه؟ يعادل في ايه؟ في المدة. صحيح كده؟ بدل ما واحد رمضان لا ده عايز عملها واحد رجل. فهدهم لك تسعة وتسكت عامل الالف ولا تاخدهم في واحد رمضان عشرة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى عمل هنا ايه؟ باع. ضاع الالف جنيه عني وأتعجل لك في المدة. برحت منهم من قال من أهل العلم بأن هذا ربا بأن هذا ربا وصحيح أنه ليس من جملة الربا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي أن أبي قال لعبد الله بن حضرد وكان له مال وحل الأجل واضح؟ كان له مالا فارتفعت اصواتهما فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا عبد الله ضع عنه شطر ماله وعمل مئات كده وانت يا ابي قم فقضه النبي عليه الصلاه هنا عمل ايه عمل امر قال يا عبد الله ضع عنه شطر ماله ضع عنه نصف النفس المال لان النبي عليه الصلاه واضح أنه سمع أنه ما يستطيع أن يدفع الآنية فقال ضع عنه شطر مالي وأنت يا عبد الله قم إيه؟ قم فاقضي إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع أم لا؟ وضع فقال هنا نعم يا رسول الله قد فعل خلاص أنا كده أنا عملت خلاص ضع وضعت عنه نصف شطر مالي إذن هنا يكون الأمر قائم مقام الإيه؟ مقام التراضي أذي واحد؟ المسلمون عند شروطهم الثلاثة ليس هناك نص يخالف هذا بل إن النص يوافق يوافق هذا الفعل مفهوم هذا ضع وتعجل لكن في صفة هنا البنك بيعملها ويسمونها ضع وتعجل لكن صفة محرمة ايه هي ييجي مثلا انت ليك عند ايمن مش عارف ايمن يا السادة دي ولا ايه ليك عند ايمن عشر تلاف جنيه مئة ألف, الف جنيه مش نبقى نبلغ يعني مش هتلاف جنيه مئة الف جنيه فانت بتقول ايمن دلوقتي احنا عايزين عايزين الفلوس فانت بيقولك ايه طيب انظرني بس مش ازدك انظرني خلاص فانت بتروح بتعمل ايه مع البنك بتعمل عليه عرض وطلب خلاص كده مش بقولك عشان تروع انا بقولك هو بيعمل ايه بتعمل عرض وطلب فبتقوله ان لي عنده واحد مئة الف جنيه وقادي الأوراق المستحقة اللي يتثبت ذلك خلاص ويجيب فلان ده يقول له اهو وديبطقته خلاص عمله قاعدة يعني فالبنك تأكد تماما ان ايه إن ده ليه عنده مئة جنيه، طيب أنت عايز إيه؟ فالبنك يقول له طيب خلاص مشي، المئة ألف جنيه؟ أنت عايز طبعا أي مال يسدهم لك، فبيقول له آه، يقول له خلاص أنا هسدد لك، وأنا مني لأي مال، لكن مش هدهم لك مفهوم؟ البنك مش غاب، هو عايز يضرب عصفرين بحاجة عايز ينزل فلوس هيدي له مثلاً تسعين خلاص كده؟ تسعين؟ تسعين تسعين يبقى كسب هنا ايه؟ قد عشرة من أين؟ وغير كده هيزود على؟ أين؟ الأنظرني؟ أزلك، بيسمي دي ضع وتعجل، لا ده أنت هنا وقعت في عدة أمور محرمة، مفهوم هذا الكلام؟ يعني أقلها أنك عاونت على عاونت على الإسم فهم الكلام يبا هذه ليست اسمها بعض ليست اسمها بعض تعجل وإنما هذه وإنما هذه أيضا من ربى البنوك أنظرني أزدك طيب هذا القسم الأول في في المدينات القسم الثاني في ربى البيوع الأصل في البيوع الحل والإباحة ينقسم الى قسمين ربا اسمه ربا الفضل وربا اسمه ربا النسيئة ربا النسيئة النسيئة بمعنى التأخير بمعنى التأخير ما معنى ربا النسيئة في البيوع؟ انت روحت تشتري تلاجة خلاص؟ التلاجة دي عملة كم؟ عملة 10 تلاف جنيه مثلا طيب فحضرتك انا هشتريها منك بالتقسيد خلاص مش بيع التقسيد جائز لا حرج فيه طيب هتاخد مؤدمة كم؟ المؤدمة هاخدها 2000 جنيه يبقى فاضل كده كم؟ 8 تلاف جنيه اشتريتها بالتقسيد عملة 10 جنيه يبقى كده فاضل 8 تلاف جنيه طيب 8000 جنيه على 16 كمبيالة كل كمبيالة ب500 جنيه خلاصة كلام كده كلام كده كويس فبيجي يقول له ايه بيقول له لكن لو اتأخرت عن الدفع هزود على ال500 النص لو اتأخرت عن دفع شهر هزود على ال500 لين النص يعني هيدفع ها 750 جنيه اي نص ال500 جنيه خلاص؟ عيطة سبعمية؟ سبعمية جنيه وإن لو عن دفع شهر لو عن شهر هزوده النص لو اتأخرت شهرين يبقى الضعف وهنمشي كده عجبك عجب مش عجب خرص يبقى هنا دخل أنظرني أزد لكن مش في المدينات دخل إيه؟ في أمر البيوع واضح؟ وإن كان فيها دين لكن الدين مصحوب ببيع مش قرد مجرد لكن مصحوب بإيه؟ مصحوب ببيع طيب حكم هنا إيه؟ هذا يسمى حرام بالإجماع لماذا؟ لأنه دخل أيضاً في ربا أنظرني, أنظرني أزدك هذا هو ربا الذي كان عليه ربا الجاهلية من القروض أو من البيوع لكن في أي شروط أخرى أمكن لو دخلت يبقى هتدفع شهرين هتدفع ثلاثة هسحب منك مش عارف. في شوف في امور ضوابط لكن هذا الامر هذا الضابط هيضبط ايه هيضبط حرام يقول لك هذا جائز ليه يقول لك هذه من الشروط من شرط الجزاء الجائز لا شروط الجزاء قسمان واحنا هذه المساله الشرط الجزائي على قسمين شرط جزائي جائز وشرط جزائي محرم الشرط الجزائي الجائز انا مثلا جبت مهندس فبقوله هتبنيني العمارة دي البرج ده الشركة دي المصنع ده بعد إذنك مش عايز يتأخر عن سنة لو تأخرت عن سنة هتدفع مبلغ وقدر مفهوم هذا الكلام؟ ده اسمه ايه؟ شرط جزائي هذا جائز المهندس وافق؟ اه موافق المسلمون عند شروطهم ومزل الجمهور على ان الأصل في الشروط في مسئلة البيوع الإباحة إلا إذا جاء الدليل يحرمه هل فهم؟ موافق؟ موافق خلاص واضح كي أحفزه انت عارف الوقت انت مثلا لو قلت المهندس أو قلت الواحد خلاص للموضوع ده ان شاء الله بعد شهر وإذا لم يكن هناك شرط جزائي بينكم تستلموا على أشرات الساعة الكبرى صحيح ولا لأ أهم موجود خلاص والصناعي النهار ده ما يبوش ومش عارف فيه قعد فين والنهاردة المولد واش عارف بكرة عيد العمال ومعالش ما جيتش النهاردة عشان عيد الفلاح وما جيتش النهاردة عشان عيد الأمح وما جيتش النهاردة عشان مش عارف عيد إيه هتلاقي الدنيا كلها إيه؟ رايحة أعياد ها آه افهم هذي المسألة فهو أنا بيولزمه بيه بهذه المسألة ها جزائي جائز وهذا عليه مزاهب الجماهين والمجامع الفقهية لكن الشرط الجزائي الثاني ليس شرط جزائي وإنما هذي أنظرني أزدك من الربا هذا من من الربا إذن حينما يقول لو تأخرت في الدفع هزود عليك في المال هذا هو الربا الذي نزل فيه القرآن على من كانوا يتعاملون به. واضح الكلام كده؟ زي مثلا مثال اخر انت محتاج غرفة نوم محتاج تلاجة وجارك مع فلوس بيقول لك لو محتاج حاجة قل لي وهذا الجار اصلا لا يبيع ولا يشتري ليس تاجاً يعني هو لا يملك سلعة مفهوم؟ انت محتاج ايه محتاج؟ انا محتاج تلادي محتاج تكيف فيقول لك طيب خلاص تكيف ده عمل كام عامل عم عشر تلاف جنيه طيب قادر فلوس اهيه؟ واشتري وبعد ذلك العشر تلاف جنيه دول قصتهم لبس قصتهم لأحداشر هذا ايه؟ بيع ولا قرض جرى نفع بزيادة مشروطة قرض جرى نفع بزيادة مشروطة قريبا يقول لك لا انا مبدلش فلوس طيب بتعمل ايه؟ قالك انا بروح معاه فاقول له انت عايز تشتري ايه؟ يقول له عايز اشتري كذا وبروح انا ادفع الفلوس وهو بياخد الحاجة بعد كذا نكتب الكمبيالات او من غير كمبيالات مش شرط يعني الموضوع امان بينها لكن دي بكيان بعشرة انا بديها له بحداشر باثنشر لكن بزيادة ايه الزيادة مشروطة هذا يسمى أيضا قرض يقول لك برضو أنا بروحش معاه حاجة تالتة بتعمل إيه إن أبقوله أنت عايز إيه يقول لأنا عايز دي خلاص روح أنت وبكرة هتكون وبكرة هتكون عنك خلاص الثلاثة اختلاف في اللفظ لكن الدلالة الدلالة واحدة العبرة في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى ليس العبرة في العقود أننا أسميها ليس قرد لا ده أنا أسميها كذا سمي ما شئت لكن العبرة إيه أنه استلف من مال وأنت أمرته أن يرده بزيادة المشروض هذا هو الإيه هذا هو الرجل لأن أصل النيتك انما الأعمال بالنيات أصل النيتك إنما هو لبيع وشراء وإنما الأصل أنك أردت أن تعطيه إيه تعطيه مالا سلف قرض. لأنك لا تبيع أصلاً لا تشتري لأنك لو أردت بيعاً كنت تجيب مثلاً بضاعة وحطها عندك ومحل وكلام ده والنبي عليه الصلاة قال لا تبيع ما لا تملك لا تبيع ما ليس عندك إذن الأصل أنه إيه؟ أنه قارض والعجيب أن ابن ثيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في مقدمة كتاب اسمه إبطال التحليل ذكر عشرين واثنين وعشرين قبل ما يبدأ في تحايل الناس على الحرام مفهوم؟ ذكر منها إيه؟ ذكر منها هذه القاعدة أن العبرة هنا إيه؟ في العقود بالمقصد والمعنى لا باللفظ لا باللفظ والمبنى وضح كلام أيضا في ربا, ربا الفضل وهذا ان شاء الله نكمله في جلسة أخرى جزاكم الله خير نكمل بعد العشاء إن شاء الله السلام عليكم